إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم اللي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 مُفْسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَى مَن عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ قولُونَ لائَِّجَعن إِ المَدينَةِ لا يُخرجََّ الأعزُّ مِنْهَا الأذَل وَلِلهِ العزَّةُ وَلِرَرسُولِهِ وَلِمُؤمنِنينَ وَلَ المُنَافِكينَ لا يَعُون ي أَهََّ نَ آمَنون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 قَرْنَي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ